سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أوف، فلا تقل لهما أوفيه ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما <تصفيق> وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا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 إن المهذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا